بوك تو شتري أربعة أربعة شكولة في المدرسة في المدرسة كجي اسم؟ أين نحن؟ أين نحن؟ سمي في شكولة نحن في المدرسة نحن في المدرسه مع عندنا صف عندنا درس توسو <تصفيق> جياتسي هؤلاء هم التلاميذ, <تصفيق> هؤلاء هم التلاميذ. <تصفيق> هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة <تصفيق> هذا هو الفصل <تصفيق> هذا هو الفصل شو <تصفيق> روبيمه ماذا نعمل ماذا نعمل اوتشيمسا <تصفيق> <تصفيق> نحن نتعلم نحن نتعلم وتشيمه نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغه وتشيمسا انجليشتنو انا اتعلم الانجليزيه انا اتعلم الانجليزيه وتشيش سا تتعلم الاسبانيه أنت تتعلم الأسبانية وتشي سا هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. أوتشي مسا نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. uczite sa taliancinu. أنتم تعلمنا الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Учиться язикиєє зауймаве. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Семе розумієть نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Семе са نريد